عذب لي من الشيطان الرجيم قال قمى قطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليه حجارة من صين متومة عنز ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المظلمين وطركنا فيها آية للذين يحاقون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بذلطان مبين فتولى بذكره وقال ساخر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنزلناهم في اليم وهو مرين وفي عاجل إذ أرسلنا عليهم الريح العقين ما تذر من شيء أفت عليه إلا جعلته كرمين وفي تمود إذ قيل لهم تمسعوا حساحين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 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَصْبِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمِّنْهُ نَبِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهَاً آخَذُ إِنِّي لَكُمِّنْهُ نَبِيرٌ مُّبِينٌ أعوذ بالنسبة لله رحمة الله الرحمن الرحيم مقبل أن يعيشكاً معه وعيادة صدقاً يسوى قميل الداريات وعن كتب النامي الله إبراهيم في قال النبي إبراهيم الثوري عليه السلام فما قد بكم حالكين من ثوريهاي شانكين من ثوريهاي وجددني دنتين إن من حيثها أيها المنطرون كوان للصوات درائب عبطي لي يوحي وعكب عضيه وكعته وعقيده سورة عن قصة ومن فلما ذهب عن إبراهيم الروع. فلما عن إبراهيم الروع وجاء في البشراء لجاجلنا في قوم الله إن من إدراهيم لأوام حليف مركبة مصرحة صحية كبير العالم مقرأة وكاد أياه وثنين من مركبة عسينا ودن فينا محايفة وشان يجينا مطلئ قالوا وحايدهان إنا هم نقعد ورسلنا ونراسوا دريد إلى قوم انقرحها جاد ورسلنا ونرسلنا ونراسوا دريد بمي ليالك ورسلنا بي قليالها إياه مراسوا دريد لنرسلنا إنا نخد فينا مراسوا دريد عليهم دوش روضة هجالك من أجحان ومن براحة كنا قولكها تبتاني الواحة بجوي الواحة يلا بلا مصومة حرائكها في جاركها في رحانكها مدل بس وعراميه الله ستوركهم طيب عند ردك رد جاء اجتي فنبي إبراهيمه للمصريقين فوه اياه في يدي سجد بري فانا لوث وعراميه وليجوا البحر سوحة وقبضة عياميه يكيوه على روصة وقريبه على مضاع قواته مدل بس للغو الهي سبحانه مكا علامه الله وهو تعالى وحلته على من يقول له على سبحانه وتعالى ولله الذي يذل في طاعته فخرجنا وانصري من ثبت كان ها هي ها نجاه تذو دماغا من المؤمنين أو مؤمنين هاو او يرى او واطن الله في السماء وجدنا ان النهايه هي مغايه الحياه غير بيت الجري وحان عين او مال المؤمن هل يقوم بواحد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وتركنا سرقنا و انكفقنا فيها المجالة جيزحي هذا علامات الهي هو و قلت و يسأل الله و انكرك بضع الله كانت جايوه هذا التبيريه لنا بحيرة التبيريه و الأنجن أي فتع له و لدها بضع دعا مصبت كبه و انقلوهم العين و يكملوا و بحر بضع بحر الميت و القرية ملعنوا aya way lama isan baan u soo raacay ruuxul khayr ilaahay iyo yiduu ka digtaanal qaalay badanka laga dheemeeyay degayay waxa turafna wankaadna may xiin lagaayay bahaaba ayaxan aramad ilaahay lagu qasor lagu cibr qaatay dulki oo waxa ka hooseeyay badde ayay baddu soo baxay waxa fikrree baddi biyo dhanba la qaado لذلك من اكو علامات صايره عبره اسهين او كاي بتفعلان يقفون كعكسن لي الاجراء الذين اجراءت منهم كبار قريس هذا عمران كاي يودد لي يعرفك قال لها انت والملك هو كاي يرى ان كل مسوله تصاعد وبالليل اترك تعترب تماما الى جيرانك وانهكم لا تمرون عليهم من الليل وبالليل صافا قال لي يا صراحه الله وتعالى وهي الروح أدودها من جسر وواحد من ثانية له روح دنصية وحن ميلة مرد قاعد قاعد قاعد قاعد دارين مارة رصاصة وتركنا وانقطق ميلة فيها المجالة لها آياتا للذين أقول آياتا روح قلع على مضموه وقمع الرقابة غير يخافون كع السنية على حدار على التحانون كبيرا وصيمه الطاق وهي هاي فاقل من كان فيها من المومين وفي آيات باقيرا لقيته مُوسَى مُوسَى وَتَرَكْنَا آيَةً آياتا من قبق مُوسَى في موسى موسى هو جس كي لوطة درويسة قد عايد اذ وقته ارسلنا آيات بن قبق نايد ارسلناه مركان وهم الجنية أيانا للدرعون آيات باي سلما قطرون وهي لا ترعون لديكي لا ترعون سيستانيين إلهي أبينييني وهي قد عشرعان أيضا آيات باي قطرون في من وآيات باقي موتا في الوقت جاء رتلناه إلى بالسلطان من أولاد الرجل مبين وعط فسوي الله ويه ولجل تري بروفنه ولجل تري إلا دو ايران كاي روحه ولي خير و يفردينا ان امور سي يوقف بقرتي دي في دولتي في خيان و وقف بقره عالم كعلامه بان سمي سيوا كان دولتي الا هي تتولى وليده البتني المعجزه ايران تشي وليده توراي بوجهي تريو يارسون كي مو زناي وقال وذي الفرعون صاحب والله نضر صاحب رويه او مجنون ام هو وري هي ام she wajun da di is si na في اليمن wang hu gan naay siyame badde ba lougut soy wal sa huwa isa na mulemon mie agi sa ga da galalan so ari ku da ga lang bad lo gan go si waat baiya gan na wat wat na si ayaapko we si a din na ayaab ba ku الريح الدباغي في العقين إما تشرعي عن خير طحين رعمر رسول الله عمر عودة الشرم ويان خير ما وضوب يومها دينها خير ماله ومن ذلك سير دب بركمال دباغي أن بركارا حين والهلاج أن كنت هوا ركمانه ما يسكر وقطع المي من شيء شيء كقطع المي الدنيا يدو يوح نف له كقطع المي أصب شيء عليه أي بشي صوت الا جاعدوه هيك كهر ميني سياء بنبطه وقلوته برق برق برق بي كده بيك واحد كفتا اوتي معدوه يجي ايو وشعو بنباي كده يباروها ديه وفيه ثمود دانا ايوان عايد با خطرون عايد با انك غطرين هاي ثمود اذ وقته قيل الله ام ديه ثمات فحوه فاحيث نورالا حاسحين بريوي سانه هو كتو منه سورة تمتعو في داركو ثلاثة سائيان ذلك وعد غير المسلوب تصول شيء صالحة لنصف الكويرو تمرك حتى حنت وإن دو تده بريد على الوقف تده عدل واحد عنكة ثانية واحد عدكة ثانية واحد ثلانكة ثانية تده بريكي لا تقول أدنون كانت جول أبقى عهنال ثلاثة ثانية كور اوه البحر نور الزيف وقل نقني محلوية تمتعو الرحيط اوه واحد عنكة ثانية واحد ثلانكة ثانية حتى حنت تده بالرجال ف سوي جيلان أنا من رضيهم رضي في بالعمل كسي جيلان فأقله محاكرا صيد أصنع حك الصقير والوقير وهم يو ينذرون كيرن يو لو شيء بالوقير مكث كل غد ونهم باي برا وقتين ونعود استاذ ثم ركضي الجاي صيد فأسوي جيلان أنا من رضيهم رضي بالعمل الصقير أقله صيد والحال هم يو ينذرون في من قيام هذه الساعة ومع كانوا ما النقوين منتصين أصواء السهير يوم هو يشد المينة النقوين ويسكب عيب قالوا وقايني يوم من الغالبا يسوي فيه خلاص ينبو ونوغا يقول بخير بخير بخير بخير بخير بخير بخير بخير بخير وين قال لهم سيزنوح إستاعة وعلى وان فرد الحوق الثانة وعلى وان وقوما النوف والأهلك نوانها سبايا وآهلك نوانها باقي قوما النوف النوف ده, آن قرن. قرن ده شركة التمييق وإلهي تمحانا وتعالى إلهي في الثوان قرن يقول لي حيثي من عباط رضي اللي يعاني وارده آمن يو نور ثوان قرن قرن يجب وقل صنع وإن ثالثا إنت سأقول لي حيثي مارك إن صادقته إسلام بيورها حاجة إنه يقول له إنه قنك في أي وجه ذات شركة التمييق وصير ثلاثة أتواح الشركة التمييق ذات من ثلاثة ويريون فعقبور صاد اللي هو جدا إن لم يسقه اللقاع جدا لو قلتك بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وضف القيامة اللي وضعيك إياه ونوره سواء الله اللي قيامة اللي وضع الميت إياه واسئل حتى السلطة يقول يسياس عربة وقرأي للدميرها وقرأي الضمان في الكفة القرأي الدينان مهني يجاري إياه ويطلق ورطة التنبي صلى الله عليه وسلم جدايه يتوجيا يشرك إياه دندك اللي قلق كنبول مارك وارك من دان هراك ناك كانوا قوم من قوما فاستنسوا وتأكبحوا الى ايفاعات جديده والصماء ثمر بنيها وان ابن بيتي حبا كله بقوه كله وان لم يرسلوا عنه وحان اي قوه واقيه يا سما دون كل البقاء فهي سايقه الله سبحانه والاضد سمع خش نها وان جمل وسط جوش هلو او قصع قرت حو بيره او, أو, أو, أو تلك الجادة مجدّة إذا بابك جوا، فما نحكي كلّه وسائل إنكورت. ورفع القصة على هذا المجال سهل مقنّس. تأوّفوا ملاك، إلّا يزدلكم تفضلوا. أنا واحد بين جول وكابو شواد يز، والأرض قرشناها وين بقولي؟ فنّي منين ومن كل شيء شركة كله خرقنا الزوجين سنساين من قبل من لحن اله الي هنا هو الزوج الزوجين مخلوقه لم يجبه قلنا قواه هذين هدى عنده يومنا محاية زوجته محمد اه اه كل ساقون قل ملوء يو النور مخلوقه قواه نور وصوله نقا وقواه وصول ذكر يوم يو انفاع مخلوقه كل يكن كل ساقون قل وحالك يو ال اله المر راح فرجه ونلهي سبحانه وتعالى الى فرجه كل شيء واحد قالوا ضمن بدون قول ضمن كل شيء ذو قرانا ذو ديه العلاقه لكن حصل لو بدغي كان وانسان الى غير انسان بالي حداك صار لو دغى حدا مخلوق سبحانه وتعالى مخلوق من يدي بعد سوى نفسه مخلوق صار تستعوذ الى غير انسان كلكم تذكروا فخروا علي عربا بدو الى الله الهي حجتو عرب لا عرب عرب إني أنا واللطف جمينك من كتابي حاجة النبي المرس أصولك إلان كتابك المرسل بيصاد لك وقاللي أنا وحاني يمتلك كلام العجو حدين قوانك سمره إلهي يا سبحانه والصاح وحوء ورأي المخلوق <تصفيق> والجوجين جسله والحاجة سوء عرر فاعي سوء عرر والدين سوء عرر أو كعر ومعان صبئي الدنيو سئي نارك كعر أو عرف حاجة العرر لكم من النبي المرس ولا تجعلوا هاي مع الله إله إني عجب إله أنا وَإِنَّا نعم والله لكم ان نكمل الرد على التنانير باينكا وين راح نكدينا وحال كذلك ما اسجدنا من طاول كذلك تمام قالوا لكم نبي نفهم شو هاي قولدها يعني صارت من في من, في من, في من وفعد الى المخلوق ابو ريبا حديث التعايش فيما يعلو شيء اتوا توب بهذا القامه ضد ذلك نلى الى النوع ابو ريبا طول بان يدين الذي يصوم بان يدين ليس ضد دارنا بل كنا ضد دارنا كنا سو غارين اسماء ارغ يكونوا يقاولون اسود الددين كل الواقع سبحانه وحد ضد يال خاصه ان كدحيت الشيطان او خدي بابن والشيء مع ta walaa jeesna miday sanad aanu xad go'aanka waxa Ilaahay isku toosay ka jeesto ila soo ay kursan raah ka soo qaad samada anta aad u midig midaron Ilaahay haaj ka mid ah dadka alamanka waxaana salaama waxa ay markii laga soo ayo markii laga ayo dhulka balan ku dhacay aanu siin karno jidii duu inta qeyb ha ka mid ah lama qoon la kabi قووم ان هو او نيرو اي واي او دورك اوساي تга وريغي قطرو الله عليه الصلاه اي سؤال ده راهي هو كفر ختمت الى مكله قبل قبل السلام الله بقى كده ان سبحانه وتعالى قاوت الضلال عنه ضمان قبل ما مرض فينه كو عرفت انه لله فانك تغالون خير بلبل بايد وعليكم الله سبحانه وتعالى وحكام مخمات ابي غنين كو دغالون واما كفرا كتو دوفتي ولكن وام بين ذكر اوان فان القومين بالصالعو اي وانا بعادس هم نقول الى الرمي كانوا كتاب كانوا غلان كانوا رمي وما عرفنا انه الجن الذين يولين الى اللي يعبدون ويخلو ويقالون برا ابو ما اريد دون من كدوني مهي وما اريد دون انا كما دونيو يا اي اضافه هذا هو احضرت مثل هذا لكن ان كان كاددال البلان كاسو البيض بلان كاسفر بلان كاببحث البلان وكا الدون كسر لوره علمي يتكير أنا وحلي هريم قال له سبحانه وتعالى ما أريد من مردن كالدولي أنا عسلي ذات لهم دولي ما هي وما أريد أن يقول أنا وحسي أم الدولي أنا أولوي أنا وحلي والبطغف العام فالطال ليهوا قال لي يريوي رضول كفيتكم من البي يا ابن آدم حليث هو اله الرزاق هو كان شذق قبلوني مخلوق أبي جيبه يريد وين برد يستمعوا بك يدور يلقوه الله كحرقه سهلسه على المكان أبدو يحرق أبدو اله اليه فإنه اللي بدل هنا كوه حيليه ويلوه انجر مرس جارقه فإنه اللي بدل هنا كوه حيليه انظلمه جعلوا ليه ويله العاسي ذنوبا نفيت ومثل ذنوب الاسحابين فاحبوه إياه كل ريو جارقه هوري نفيت عذاب كان نصيب بكل منذ جدو طلب وقع الدول كلاهية عذابية بجد بجهر قال اي شو لان لجع عذابين فإن لدينا كوي وحيريين للمو نبي الله انحورم قوة ضعريمين فوضعوه كديري وحيريين نصيب اوه مثل الزنوب يصاليهم ساحبه وقياه كوريه وحد قال المرض صاحبها وقراها نصيب قال ايه وصليني فلا يتعيون هنا دجدر ضلبا طويلون اذا بغوث النصر نعر هؤلاء الناقدين الذين كفروا وقالوا من يوم ما يمر الخد على قرطونه هذه اللي يعزون ما انت الله يومه ودوره وكفايته ضربان وضربت لذلك بلاديا داروا وهو وي ربي وي امر ضال ان الانسان والله رضي الله عنه وارضاه ايها الذين صاموا سواء لا شعور يقول در الله جك marka dadka soo wariyay markaa dadka soo inkashay ruudi aad ayay aayd wacayay oo yuxay gubeeyay nasilay ilahay jallaalahu subhanahu wa ta'ala hadan ayay soo hol maqlayso oo soo wadeeyay qor iyo ruyaad laha ma yoonaa aanay roobar may amar baahay dad doro noo daa qorbanu ila ay ka aftanay markaa sahayda samaynaa oo marka tawhay gaal deere elan yara elan yara na dumar karo dawa dhana dalbaad markaa sunu nifxaad deegii aya marka oo و لقط الميسور هين كمشكلة هند واحدة جيتي بعدين لقط عوانة جان هاي وقها وقها رددها سوهم معاي هواين تهي سعدان عصير إلى هجين مين بساعة ها كان من العود يعني من كم مغنية يا بعدين طلعوا مركزو كذي سعدان تويار وسند سعدان فكش مار من كلام بني أفرد روبه مركزو أمر بسيط وفرد كي كتبون من مقام كهواين كسمار هذا بيجي مركزو طلعوا waxuu bananaar soo tarbaa aan waxa duusha ka faareen oo nagaa shay ugu dareenayo waxa ka يقولي suuta maaynaa ayuu ma qaliye guurii shuuradan laga asnaa wato naftu iskaayis samayay in bilka ayuu iyo iskaayis illa oo khigaaray ee dhaqada dhamaadkay ina cadaabada rabta la waa markaas ayuu qasama waraabka waahi haq uu بقلبه صغبوته في حلب دلبه وحان ولا بوقني؟ بوقاني وانا قلينه وحطب عيس لا يقدم بذيه اللي اقاليه وشاقيبه وطوري بن قد عطب عليه سبحان الله صلى الله عليه وسلم وحيد. عطورك معنبي الله الموسى بورطه له الوحيد وكتائم بن قد عطب جلدي منشور اولا سيريه صباح الوقع الجري قرب كبيره ايه حرق الخولها اي حرقها ابو بندر خلوه قران وهي مرت سو دغ في ردنها حيل دجره قال لوج العيون منشور ولا في البيت كل يوم قرع على المعمور يقول يا رسول الله وين مرت طالعه اللي توجهينا ياه سماه اخرى تكون يعني كعبها اي اذن يجري الدور يجيه ما تعرف يري وي وحا ما معنى البصاق ده طبوني هل مال مالك توقع توقعنا ألف, الف مرة وكل يوم نتوقع إذا نعيسى نبي نقدر ذي هذا شعوره كان حد شيء عمره جرئ لدرجة لا تعرف مال ما توقعنا ألف روح هني الجريمة بعد عكس ما هو خد البري شعورنا صار قديم الناس قدر يربو صلالة شغيل مرتبة العمك والجوري جو والبيش بن قدر على المعمور عن راوي يروح مروا البواي سبوا حاو وصيح وليه وليه حاجين هيرين وستمر ايذو بين انترومغدهم اكو انا حكى ببدا كلام مو اتهام له رجونا صار من هاي هاي كو هو ويغود ايفانينت فيتو حيدب عن هينيريرفه كو كل خطه نقل مايه وسبق ان في والصبر المصير فر لو كان ثق في الطيب وهي كل عرض علاق كرديا ونعي ضد علاق كردي عالي واليس هذا وتعال وطول من كردي بورث طور سين على طور بركة إستان وشام كتالونيا مود على روح جودة كلها بوك تالون من كردي تمص طورن أول سد جي في غاتن تحلق سد جلبي حرك منشور أول فيري والبيت من كل على المعمور والصقف التمادي من كردي على المصفة القاس في, في كرلاق والبحر المتيوس بدي لهري لابد فيين وعلى غفوها بذلكين في الجراحة لغاية الله وحالي هريين إن صاصا كبرت إن عذاب ردك ردك عذاب خيث النبي الله ينحن لله واقعنك جعلون وقال له انجير النويلة ما استل الله وليقول الخيسيني وقال لبكة طلن لغوها هيبه ما له الأداب حمال من داسه وحيرين كروا ما قال له الهي يستوضر وحيرين كروا ملك يوم معلم به الأداب سؤيماني فاموره أيضا بغاقفة السطعوني السماع والصمد ما قدمنا والله لا لا يوم اليوم وما جلست ما كبيسي جي. وستسير ويسقى مالك خيام الجبال في بوره سير وحبوره عبج أذجته مالك ويشتغل عبج داو يبصو بصره وقرأ. فوين حلف على لو ما ين مالك كان يكذب يوم بوسط بناظر. مسك كتاب في الذين كتبوا على بوسط بناظر هم اليوم في خوين بعض لحد يلعبون عيارات. يقول إلا يتعاش إلا يتجى الأهل الضغط اللي هو يعدانه كأي ياري كفرح رح قدر بيانا مؤلوم يوم معلم بالعذاب كافي أصيق ناضي هو باضي كأده يسأ ياري يدد يوم يددون يد اللغو الثوري إلا مالي جهنو جهنو مالي جهنو مالي جهنو دعن فورسان فساء اللغة فاستيحرق هاليو الملايين ومارساء الضغط اللغو marka fayyo qanaalo waxa lagu dhahayo malay ku dhahayay haadii maad narba sana alla ciilay kun soo wada hayeen biha hayada kaadi waxa ku wadaayay inuu sanadte been jid a fasaxan hayaa walu jeedeesa calaam kan fasaxan baa man naru ana fasaxan baa fayikii rasuulka islam ka ila khayr ka mid biintii فاحن ابي جبت ثاني الدوره القران كلي واتفهم اكو ادب كلي شيء هذا ما أنت وحني مسحربع حسب الحاله هذا يكيف وحني مسحربع ورا كان مارتيو ام انتم تريدين قال اكو هنا وحركين ما عرفت انام انت من مع وحني واصحيت قالوا ضحكت لوها قالوا انكم شيل ما بالغلط صارت جروه صبر مارت او لا صارت جروه صبرين طاول عليكم ندب حضر فلسطين لين تصير إننا في الحال إنهم قاعدوا المرينهم ما عمتهم كنطانين تعملوا كوصهم واحد كلمة إذن كنطانين هي إذن كذباتك أجبارك كانوا بها قرامة ما شو أصل الله هاي قال له وصلكوهروا سبحانه وصعاله مصر أهلونارك كوهروا إن قطرينك إننا المسخطين خاصي القرام بسيوحي هي وري تسعلك لرسلين على بين السرطين والشرهي أدب إلهي كعب والجمال والطمع والوكا بطكا من المسطقين في الجماهر يصفاتوا لينة من المسطقين ودخل من المسطقين في الجماهر في الكتبين دار ربحوا والنعين العين المحنون يتحروا في الكتبين فاكهين وإن عن سنيانا ويحرح حيثانيا بما أسانوا مسلسيه ربهم إلهي الوحيد والسليم أيه كهرح حيثانيا من الأمينوا كفاكي الزنين وقاموا خيلة لي ربهم فضقوا على بالسحين هنا على بشرين إلى يوكيين يقارو حضورا يا كلوا عنه وشربو عبدا هنيا إدمكا أن تعتين حنونا من كوكا إدمكا انتدي في عبدان كيس رحوي يلوا لقولنا يا عبد كبر يا الله حنوثون ما رشق عيني حنونا ذم ما البيت الدار كلوا واشربوا هنيا إدمكا أنا كعب سين أن أقولي فين كنتم أطوعها أن طوي سين بما كنتم تعلمون على طوي سين سيدك أن القرآن متكيئين وحصروا عن طريق عبد سان أن ميسكيل على حضورهم فإذا ضرب مسروفة الخصي وزوجناهم ونجو لي بثور حوان على عبد أو نصر على جارك يصد إن وعن دواعين أقوص إنهم والذين إلى وكور سبحانه وتعالى عروض هذه اللوج كان يو سبب منينهاي السرع عارب الناصم ده قالوا عارب هي الله قارن من عالق <تصفيق> والذين أقوى عاملوا إلى هم أيه أوست لعث أحيانًا نجية عروض هذه بينان هذا لكن منين بيقول فالحين بروا العقاية الحقنا هو نبهيني وقاليه ده إذاك دريسة الكلمة ودهة لوبينيه نحي الجنب لوبيني. وما عرفناهم قاله وسلميه كوى المركب قريل الله ما نفقا منه كوى فاسر أي ايا صد الاله فرلطة وقاية وما عرقناهم ما ننفقا منه من عمل عمل قريل حجيثا من الشيء ووحرو يا كوى قريل يالي شونده جمهي هي كوى وطلقا وما عرفناهم ما ننفقا من عمل قريب حجيث النسان كمانا مستاني كلهم فين سوف الله عركو بما تفترض وحوشكايثيبه رهينم راحرايه وحامل ويال اهل الماركة نارك الله النار وحي شكايثين بقى لي شوحانه وتعال اهل الماركة نارك الله حبتها اكو انت وانت اهل جوالك الله فيو سوف الله ووحوشكايثيبه رهين ووحب ووحبتها راحراي مالنا ويال لقاب المرمي جاران وحا الحرية والله أحب فيه يدفع أهل النار كوي عبلايه معبره على كفماية التنشفين كل دماغ قصروا الله أحب فيه وحبتنا نير ويالي وأمددناه أهل النار أهدنين ويلا يتورون ونزي قدار كالدوان من تهير وما يشتغل في الزعيريه نيرده يقلده كل عائلين فهو ضربة حمس وضعيف او كوكيانية ويش يالله هين انتوان نوع اضن هاولين كبير اضن هاول يتنازعون بالي ويشد فيها جنادة هي كأسا قرب امرأ لا لبن بعض الماء فيها خمراء بحيث اجنون انتوان خمراء دواب اقشوا واحد وحكري وحكري وحكري وحكري ام الخوائف ورطول كبه واحد صنوع المهويات مالغة قاد كالله يصابه نساسه الى وقتها مجري وابو الخوائف وحسنا وضب الروح وفراع لنكا يضبها القاعدة لأيضو نصاتو ايضو ام الخوائف إلا هو يدي منكم منكو إلا هو وغانا ايه عادو سيلو قاين هدا يساع كوال البناخ وانا يساع كدران البناخ او من با وقت انا هدو ساوفو قاين بو معنا نقاب كالا بشري كينا ايضو وصفر بانا هين مالكا سيدي ايه صدوهن ايضا هذين ميارتين بسنبال في كدرك وحوانكو قاوه يدي طاقه اللي غاتلي من يو يو يو وشوي وشوي في ما فهمتي ذي كو روايه مره وا ابو الخوايس اللي ثون مره امره فيها وشي جديده كاع كان قامره لما فيها بعض ما حد حيد او حبل كان يوركا يه ضروري و روحي وعشاي نسمان كون ولا فاتن بننا ماهم ان دائما يروح بالقمره عبد الدين كانت واد بال وحو تصاوا الله يذكر ما هي حمس ويطوفو علي يرون الجنة سحب الجرين وحرار وحب وو بنيلو حدنا إلهي وحب رحانا وتعالى وحب الله ودسعه الجنة كمضحة وين الجنة لقاء ابو ريك وفوف شقينه فكناه ورده هي هل ويطوفو عليهم الله غلمان وويل كأنه غلمان الله ويلل إليه وليه جهن والجنة لقاء ابو ريك كأنه مفرف الله وحبهم رايك اللي قللون جهة تسالون كالهو وعلينا براي وقصوا بحايا بذكا وقصوا براي يكسقي سايقا وبلاده قرحثون كاسية وعجيبة لونك وقالي أخذ وهذا ما ليس كاسين يولي ويشأ يقرضوا لون كاسو سد الكيسي أمو ويلكي وقوء إلهي قوء ويكد حجروا ونقعان أخاوان وأكبروا وقع بالهنجاني ويبعضهم بشكوتوا على بعض مبركة كلاو قابل الله ورأي أدنونكي في أهلنا فيارسل نقام لحي الجو بني مشرقين أفو إلهي كعب صديقه نقل له الجو بني مانا إذ كأي يارجي روكات أنا أقول له أيام كعب صديق القصر إيا قيامة حساب إيا إلهي ورساك واحدا كبا قدر ناصر إلهي قال له يلو ويشرك فمن الله بإلهي إلهي ومما ملتاك علينا الدشي أنه وقانه إلهي ألا عرفته هوني أذن تنصد الملوى للروح في الجارة وصحت القرار تنهى الناشر كل يالان ولد كل اكتناف هو ريال ايه جاري وقرأي النار على فنوى عطل اليه نجا اليه ولو اتفور ان ان الله كنا من قبل الصوري نجوك وإلهي فريو دعال وحيارا إلهي على فروحة في روحة بالبالي وفي خمسها وبوريه وإلهي جنره وقفري صادات البرطول ورسولكم يرسوها تدخل وقد قمت تدخل حتى أودوا أعجزوا الناس رسول الله ومن أعجزوا عن الزعاء حتى عرف كثين وفديوا ودو إله هو حائص إله خيرك حتى عرف خالي ما أودك لأنه إله بريو من قبل نبعوه الدون كمركا نجو مني إله إنه بإله هو إله البر وعباه ونبتر نتوقع صلحة و الرحيم ومن المحري وحن كبر الجراء ونبقوا نفسي واكا جنة ونبقوا نفسي قال لو فتاكتر بنا ملايه انها ضد كوان طمعا انت عادو قمتل بالنعمة ربك بالسعادة النعمة ربك حربي مات لان و... عميز ربك بالكهين ماتل له مجنون لو و يقول نعمة الرسول قال لي مرتي إلهي يكون عليها رسول صادق عليه ويقول لان كاين بأس مجنون بأس شاعر بأس هير وكا واحد يقول لهم هم أن يقولون ان قريش شاعر رسوله هو الغبيات نتربسوا به وأن خير المنونة لمشهدوا حوادثا واحد دعها ايوه الدون كان داخلش جوابا من بايليه ولا ويه ولا ايوه دمتون حوادثا واحد ثلاث سترد دون ان كدهلين ايوه لمشهدها ان لسوا بين ثايل <سؤال> المنون لمشغل انتبهي كيف الكوي بتكور اليوم يريد يقراب سريع مو لوان انسكف غير باليد انه كحي فطان وهي ووحاك على النيلان هذا طلب في السوق ان عبد في السوق ثاينه انو مع قام يوم قام القلم يطاقون واثنان وقرأت عاصم وإليه في سبعه مع قبلوا وحسن سلام عليكم ورحمه الله تعالى اي فاضل ليان حصول الكليين قال نما بودك قام بلب يوم قام طاقون وقرأ حديث ان قران وحيلين تقوله قرانك هو ابورتي ودانوا ابو فتوك بل دانوا ما هي لا فليأتوا عليه هذوه هاتو القيع ورثه فليأتوا عليهما الدين بحديث حديث عليهما الدين ورث نفجوا القرآن كنا قرأه من كانوا هدين استجد فينا خوارهم شجع يرسله واعورثه دايفون تايو كريه يو التربة الأولي وحيد دون ينكاشناي القرآن كنا قرأه اليومي الأولي حصل ربك أم قلقه وحيداً بالامضابين القرآن كنا كسرياه بل نغديه على الحق بل نغديه الحق على بعضنا بعد القويا ما رح واح كسر أي كده جلائين بق فيلا <صفح> يلا خلقهم يالعورين من غير شيء خارق العمق يو إن كل عبور شيء جلنيا تسعورني يلو سكجكم بأركب. قولي هذا سكال صن إن لسنيالعور دير من غير شيء من غير خالق خارق العمق يو وعورين أمه والخالقان مسرجا نصر أور ميلا أور أم خلق صموات صموات ميلا أور والعرب دول كم ميلا أور بل من أبوي نصر لم يعبوين خائف عن من إيمان صموات يا دول كم ما عبواين لا يوكلون إلى إلين يقين ثاني أن عندهم وهم يظلم بالضبيان أن عندهم أكثر من وحاء خزائن فضك فضي خزني ديسي خيرات إلهي فراهدي ليه هيسان عام الله فضلا من غير ما سبحانه وتعالى شيء في تمامه او ايت دولان سي يو رسول قال يا رسول ما وكاس او هيري هير رسول قال وكين الى ايمان حارث الى انه بيتهم و ليغا وعد الدولان ما رب امرهم موحيلين سلامون جران جد يستمعون في اي كسو دغيسان مستنعم قوي سودريستي بسلطان دليل ومغين عدل خلاص طبعاً كثر وحده ريستي أو إله سبحانه وتعالى أي سيد إله سودريستي هو صلاة هاي حكى النبي شيخ ليلى حكى هذا الله ما خبره هذا سؤال سبحانه وتعالى هملاهم صلى ما جال جرب إليه يسمعون فيه شيء كاي كثر ريستان واحد جاء إله إيوه هذا الكرب إيوه ملاي سارا شار في يكليه هذا مستنعم أمله قال لي ماذا هو حكم إلهي إتنه هنا والتعارك إن أي ولك إياه أقول ليه بقبلة سيهم يقول له إلهي موت إلهي البناة في القبلة ورقه يديم كون أبنيين مقودشة بليه البناة بيديم أمد يسألهم حق يجي دينه موحاته على تيه أجر محورهم يد من مغرمي مالكي يقع المدين يوم مطمئ الوقت ورقه بطوة جعلين محورها إنت ألاقي فيها سفا مركز أ ولا يستطرسوا درتال في حوالي الكبره من حق ودي بي سوفوا عليكم انا و تعال لا واحسوا علي المجام ام عندهم موحا عقصة على الغيب و غيب كمية عكسة الله صام ما غيب كمية عكسة الله كمية ام يريدون و وحا حقها ما وحا يريدون ان كيبنا رسول كينا الجنان و اي حقا صاقوا بعض بي حقا اينا صاقوا بسا خلصان و داروا ندوا ما كيكوش لانا اي سوفا ارام بقلوا ورهيدون ينكلدون رسوله يعني الشر قارع الجيران شل الجن قوة كفروج قالوا هم يأو أم بعلم تيجون قوة الشر قارع يه قوة الشر قارع قاضي هو برشة قارع كل عهية يأو أمي سبحانه وتعالى يأو نهيه سبحانه وتعالى وهذا يارين بالجديد ولا يحقول نقص إلا ذي وكن صامد هذا ماكر السماء أم بعث إله سبحانه وتعالى وكبد هذا قد وقدت هذا مندكت علمهم مؤخرين إلهه إله, إله غير الله إله إلا سبحان الله وعلي إلهه عند الذهن أما ايش ترى واحد خلصتين ايام قواه إله سبحانه وتقدس سبع ايام إله وكذا يعني وين يروا حضا كان مو حيق سبحانه كان وين جو حدا من السماء السماء الكاملة او كتو دعى يقول فهو الله نزه علينا فيه ريتموه فيه عائلوكا واستحاوا المرقومة كورتن لألو سمع كديروك في جايه وقال سيصدر فورشوكا صدرهم كتك نمليه انسان ونوكوه صار حقا يراقوا انت يكراكو الميان يوم مالن خوض أليدي مالنكا فيه تهيش كل قد وضاك ما ميان قياموه ضعي انت يوم مالن انت يكراكو الميان فرا لا يغني الشرقات للكيف كيف كل سنه جرين اسلام و سنه جرين يكتاب مع ان تصاحب ترين ان كف لا يغني عنك سيدون شيء واكثر ما يغني عنك وراهم من قرون كله ما وين الذين تقول وحيريهم فرموا الى على ايمان دون دارك وقا كانوا كف قد كان اللغه وقض الى الله وذاك بدل يوجهك ده لكن اكثر من بعض ما ما هي انا ما هي ان هذا لحكم ربك لله جسم الى اي سوى فجره بس طيب عليك ما هو قدره الكون فقط في خلق شجره القصب وحق الاله فانك اعرض بعيوننا والله يعلم تماما خصوصا لما يخصنا نحاول نوصل على العالمي لازم لا يقل عن عشان ما هو صح والله يا اكثر من الناس لو كنتوا تمسكوا بيدي والله الى انه وين دي ما كده فسد الصدر يفطن ربنا فصده فإنك على وضعي هنا إعلامك أنا فصدا وصبيه فصبيه مرتفص الصدر محاكم بعيون إن ذل يصبيه مرتكارت الروح إيمانك خيب بريثه روح مرتك إيمانك صب الصدر صدق أوبلا نجيب واحد قرب هيو لنفه ونقولنا يسته أو تدهي يسير رسولنا صلى الله عليه وسلم إلّا نكون بس إلّا نكون لقب بيت ضدون فلعلبين خبر إيه على إسمه واحد خرده بنك الجماعين وواحد نبدو ان كنورة موحد تقير هاو وسبحك وسبحان الله اذا فردت بحمد ربك عدوة. الحمد لله يفضل سبحان الله والحمد لله وقريمات الواضح لكوه وقصيعة حين تقوم مصر ثلاثة والثالث هو فسبحك فسبحك ومن يقول لي له هلين تحاجي سنة فسبحك الهي او تصدر ويد باران نزول مكا حيطور دعان حيطور مكا حيطور دعان مكا حيطور دعان او اضغار وان قرنا فيها ويله ويله ال معانه ترى ما قوها اربعه يلعبوا بالغطا ان كان ترى على الاستاذ بتاعكم بلعب وين النجن اذا هوا والنجن حد كان قدارت هواء مركو ضوء وورق كويس بالان بلان بلان بلا ورق ضوء قد بلان صغير او ادوستين مع باته حلوه لو كان شيطان كذا دعوس مركو فانقضل عرفها واجواتها ما ظل مدعو صاحبكم صاحبكم وما غوى وحن هنا حق من بوليك رابوا وروحا اتقاد كنت جاهل دتي اتقالي اتقاد ساشجا اخيره ساشجا اتقاد عايز محانا صاغوا سبحانه وتعالى بقولوا جاهل ما يصوروا حق الكلامة المجر المريوة لا ولا منهم ما طلب مد من قال من صاحبكم حفي ونا قال عقيدهم ما عقيد نعقل ما وما ينطقهم هبل عين هوا وحو جويني ان هو وحي الله ما الا وحي النوريين يحل له وحي علمه له وحي قبا شديد الغثفه في الدفره والجفيف نصصصص يحب عصا غرا مثل الكوا او الى قريه مشرقيه مغرب ولا هاوس لو جرب اركاي سيدي الله مرحبا يا عادي يقولوا ما يستوى الجحيد من الخليفة انه لا بيه جلاله اعبوا قرح فرائي سوى شبهك الله الله عليه وسلم مرحبا قالوا اخي رسولك وحي كباري شده يبقوا افكيف حيوكي سبناه ومرة طيب ومس حيوكي ساحيله اهدي اهدي سربه ووقع اه اه اتشدوكي ناشي ريجي عاما قولوك قولوكي سوروك فورس انتو جارب كتب ايه حيوه ده جاي و safiiha ku tudan yahoodu markii rasuulku (c.s.w) ay u yahay xiriirka ay aran balan bay weeydeen waxa iyo waxa dhewaan ma la moodo inuu soo wax ka qabayo markaa qoraydeen inta kala dhaw wax sax ah laakiin wax walba waa hagaag mar kasta oo uu jiri jiray maxaa ka jira ka duwanaa waxa uu ku wadaa inuu ka dhigay dadka فاستوى أول كشيء كل ما يستمر كأكال، فرسوك لوجرب أركي استقى قد ما يستمر، فسيلا يقع وراءه فاستوى أول قد ما يستمر، شو إله يقع وراءه استوى قد ما يستمر فرسوكان، وهو استقى استوى نغريه أكاله، بيل فوق الجاني كثر أعلى شريته وما كم شيء يجوا حنا قرحة قصر ضحلا، سندت دنا فرسوك وشيء الدواري. تشد الله وصورها لحكم سجية تليس اجب الرسولك وبص الدوال فكان وصور رسولك قلنا عليك قال القوسين اللي وقع انتوا قدر كله قوى ادنبو خط الدوالي قاعد ما قال انت وحيدا وقع انت صدى ايوه حارب انت يتجي لانه قاعدنا وحيدا لا قصراً سيارة إلى عاديسة يو ومراراً عنده وين بور السفارة مرتي oo الخبطة أو كار أو هذيك السنوية لا أيها جهري من جري إلا شالي جري إلا ottoman نفسه إلا وده إنك رسول الله حق أنا وريت صور رسول النبي جري عادي نكون جرو وكار وأنت وحي الغضب أترك لي نفسي بجيو أنت يا رفس ويا مرق صورة صورة مالك رامس لوجه بور السفارة wa amaran ka markaa umarka ilaah ilaah subhanahu wa ta'ala cinna danaa oo sidoo ay raadso qosay dad la oo soo raaxaysay fa kana uunno weexdii ee qaba qulseen wax ka qasto waxa waxa ka قال القوسين قدر القوسين اما قدر كيسجرين حرقين يقانصر ايه رسول صلوشو قال اواتنا وقصو الوال اه ادو قصو الوالين انا قلو اردت كتو دا يا قرآن انا فادي جواحكا صلو اه ادبولو يريدين يا هو وحيوري. إلى الدين اظن ان الى ما ما يحوله هيوري ما كذا نبداين الكرهد قلبك يا رسول الله ما بقى وضعك جيد ايه الى سبحانه وتعالى اجابك في وضعك وقدره الفداء ما تصدين قلبك يا رسول ما كذلك الفاد وقلبك يا رسول الله ما بقى وضعك انت على ما ير وضعك يا رسول الله والرسولين ايضا تمام يراوي يعني وين يا رسول ولا قد راه جفير بوارك ولا قد راه وارك انبيو خو جفير بوارك نجله مره اخرى او قلو مره مكوا تمرنا بوارك حق ثاني يعني كان بقولي ولا قد راه جفير بنبغ وارك نجله تمر مره بوارك مره اخرى او قلو مره هريانهين ومر, ومر... لولا ايو جديد الكثبنا مرنا وحاولين عنده شيرك في المتهاب وقعك مثلا ضمن جيدة علم المخلوق وخده مارس وقلت الرئيسة صدواب ده قلت الله وقل يالك الجنة وضمن با ايلا كثبت مارك وحق انت كفر رئيسة ابانك رميه مالك بانه وقل الهي كيرجي جيدة كفر يمالك صلص الله ومع واحد والبقى عجل بدا مخلوق ايلا كيرجي ايه او حالك عسلت قوة اركيه قصوله صلى الله عليه وسلم سوف لما يطلب في رجل المساء كيف يده المساء اكثر جنة الماء والجنوة اللقوه يدول اذ وقت يبه بيده اركيه الله عليه وسلم يغشاءه الدبار اسميره سجيده لما يغشاءه يدبار قصد صلى الله عليه وسلم بيده البوحض خرش اوه بيده نور كيره بيده سبحانه وتعالى. اوه بيده ما حد حد إنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وين أجهو هذا الدوار؟ إذا وقت يجيه دارك يكشف هذا الدوار، أتيه تجيه دماغ سويه هذا الدوار، نزقة وما لا لا رسول كل وما فلا قد رآه هو عبقى النبي وهلقى فهو عرقين من عيات ربه ربه عيبه سهلقه رئيه ووين عيات ربيه ووين ايو هلقى فهو عبقى الله سبحانه وتعاله وليس بمكى عبقى الله سبحانه وتعاله أفرعيتم والله سوى الحجة وليس نامتن بلقى والرم الله سيئي عزكى والرم الله لي الله فكيف عينزة قريفة إذكار هيدا واكيرا صفد مكة اللي بطلبة إسلام الهوبية أو الضبيان لنا العينزة ولا عزالة من شاء الله وإن الله ده كي يقول له مكيم إلي نور الله هيد وحادة مكاته هيد ومنات الثالثة الأخرى إتفاقنا كاورناه إيه وحاميزينا كاسف نخل من يلبس مكرا أقول له كنوي مشارك كي يلي المنات وأنصاريه وزاعيه وخوة إياه نعاويجه نقول له إله وره وكي يوه ناويجه ك ان عبابنا سيخفخ المخاريق فضلا كل وحايه يرفق على حياوه مرايضه مكاذا قوي لنوره ماركا الانسان صالحين اذا الإنسان او بان نك خيره بالناس عن صور وسمين صور هو حاله واددك روحا او ديل بلد يرضى هذا صوان صور صوان نقود بالويي ماركا من يمال لو علايه كل صور ملينا هذا صور ثاقبت اشد الناس عليهم بيحكم صلى الله عليه هذا لما نتكلم على الكتب يعني كن أراد مليون نقود إنه وإنت روح سويه بورس هنا وقع صام مرة ووهي الواحد يغور صور يتحس هذا كاس عن بعض الكلاسيكية هيلا قبل فرايكم كوراما على أساس صنم خا والبزك قوة بقع إلهي جاهزين ومن عدد أفضل وراء مصنعه كأسعى لكي يتضحان على أفرائي الكلاه والله ببعا تضحكوا هو قرأت الموحى بليلي وليش عددت العقلي على هل يكف عليها أذكروا مويلش ولو إلهي ننزه لها ألوهن قبله كل كالتعات إذن وقت قسمة هو أقايرين ينهت إلهي تضحوا وقت هنبيزة أو الجور هو وأقايرين هاديه هاد هدو فضحوا وقوة ابن أرهيد عبوري جبت سير ميج جبت النهير بن نعم الولد يجي له السان عليك على ما يقولون رذوم شريف إلهي وحوم فالمحل اللي واحد في عشرين واحد في لين ثم المهم عليه سبحانه تلك فات حضف ساعتها ثان ثاني ووجه من عريه ليه السان إذا وقتها قسمت هو ما وما يكون <تصفيق> هناك مصعد بحكا أنتم يا أباوك جديك يا الكوري ما أندى الله إله المسر بيها أصنمتها إبا إيدا من سلطان من سلطان من ما يترون أشعر عم هيا إلا ظننا مرام موين وما تهو الأنفس يوه وحي نقص رجع له يوم بايش راح أيا اليوم مالك مروه يغني من هذا الحق الشيء وإن يغني من الحق الشيء في يركل عمر ما يركل راعي مهيان إلا الظن المؤيّن وما ساوى أنصتي وهاي نصّ جعش هاي نصّ على طيف راعي نصّ جعش ودمنا ووهاي راي ونعيدهاي ولا قد جاهم والله قد جاهم حاولي من ربنا رضواي حاجي سأل زوجي لكنه وجد لهم كانوا بقول فطول بقول اصاب بوسودة كل هاي الشؤون سبحان وتعالى لك وجد لهم أما الإنسان ما تمن مركزين أصنام صلا وخمسين نار راه موين واحد عشاء هذا غير ليه حق يا باطل حرالي حاران مره واويله مين اللي يفهم جعل قام الانسان كما ما اتمنى هو يجعله خلي جاء يفهم كما ما لقينا ياه لا هو باش كله انت الضوء دو... انت الضوء الصيام تري الله الهي وحوصنا وال... والله اعلم